يقول الامام ابو الفرج ابن الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله الحديث التاسع عشر قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما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 هو الحديث التاسع عشر من الحديث التي اختارها الامام ابن رجب رحمه الله ومن قبله الامام النووي فيما عرف بالاربعين النووية وفي كتاب الحافظ ابن رجب الذي سماه بجامع العلوم والحكم والقصد من من من التأليفين أن تجمع الأحاديث التي اشتملت على جوامع الكلم وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه من الخصائص التي اختصه الله بها أن أوتيا جوامع الكلم. والجوامع جوامع الكلمي ليست محصورة في هذه الاربعين أو في هذه الأحاديث الخمسين وإنما هي أكثر من ذلك لكن اختار المحدثون هذه الأحاديث والتي تظهر فيها سمة الجوامع وتظهر فيها سمة الحكمة أكثر من غيرها وإلا فإننا لو تتبعنا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما نطق به صلى الله عليه وسلم من جوامع العلوم والحكم لكان أكثر من هذا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن أشرت في دروس ماضية علمه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس كان إذاك غلاما قبل أن يبلغ الحلم ولهذا خاطبه بقوله يا غلام يعني يا أيها الشاب أو يا أيها الإنسان الذي ما زال في حداثة سن يا غلام إني أعلمك كلمات عيف عليك أن تحفظها وأن تعمل بها لأن هذا هو الهدف من تعليم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق نشرنا في درس ماضي توسم في عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما أن يكون حبرا للأمة وأن يكون من علمائها ولهذا دعا له صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سبق الإشارة إلى أنه نشأ نشأة صالحة وكان ممن نشأ في طاعة الله ولذلك كان حريص على أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويبرز أقرانه فقلما نجد شخصا كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من حيث سنه وهو يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويخالطه ويحرص على أن يفيد منه ويتعلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا به معنيا به وفي اكثر من موقف ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عنايته بعبد الله بن, مس... بن عباس رضي الله عنهما تلك الليلة التي بات فيها عبد الله بن عباس في بيت خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الثامنه من الهجره وقدمت المدينه وحرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان يبيت عندها ليشاهد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل واستضافه النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا له عرض الوسادة ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونامت ميمونة في طول الوسادة ولما نهض النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بادر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأحضر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وفي هذا نال تلك الدعوة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف بجانبه لكنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه ففي هذه المرة تعلم كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وما ينبغي ان يقول الانسان من الاذكار عند قيامه وعند وضوئه وعند صلاته كل ذلك تعلمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرة التي ركب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأردف خلفه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس هذه الحكمة يا غلام. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله تعالى بالرخاء يعرفك في الشدة إلى آخر ما أخبره في هذا الحديث وذمت مرة ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع اجتمع الناس في جمع صلوا المغرب والعشاء واسترخوا وناموا وقبل منتصف الليل النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف من النساء والأطفال أن يخرجوا ويذهبوا إلى منا ويرموا الجمار وفي رواية عبد الله بن عباس التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لهم في النفر من المزدلفة لكنه لم يأذن لهم بالرمي قبل طلوع الشمس فيقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت ممن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ننفر من مزدلفة وكان عليه الصلاة والسلام يدور علينا ويلطح أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس وكان رضي الله عنه ممن عناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليم كل ذلك يؤكد لنا اهتمامه صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس خاصة ولهذا خصه بهذا الحديث يا غلام يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك وفي بعض الروايات تجده أمامك إذا سألت فاسأل الله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 هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وكنا قد قرانا في هذا الكتاب المبارك الجزء الخاص بتفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك أي احفظ الله في أوامره ونواهيه وفي واجباته وفيما امرك به وتجنب ما نهاك عنه من الشرك ومن النفاق ومن المعصيه ومن سفاسف الامور ورذائلها كل ذلك مما جاء من منهيا عنه اما على سبيل النهي الجازم او على سبيل النهي غير الجازم يعني ما كان محرما وما كان مكروها احفظ الله يحفظك وهذا الحديث بين ان من استهدف حفظ طاعة اوامر الله وطاعته فإن الله تعالى يكرمه ويوفقه لذلك وعرفنا أن الحفظ إما أن يكون في أمور الدنيا أو أن يكون في أمور الدين وفي كل من الحالين الله سبحانه وتعالى يحفظ العبد وكنا انتهينا في درس الناظم عند الكلام على كيفيه ان يحفظ الله تعالى العبد حيث بين الامام ابن رجب رحمه الله ان الحفظ على نوعين احدهما ان يحفظ له مصالح دنياه وذلك كحفظه في بدنه وماله وولده واهله من خلال تسخير الملائكه للعبد يحفظونه من امر الله كما اشار الى ذلك القران الكريم ومن خلال ما أخبر به بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان من وظائف الملائكه ان الله وكلهم بالناس يحفظونهم الا من قدر الله فيجنبونهم المصائب والبلايا لكن الى قدر الله جل وعلا وقع ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم امرنا معسر المسلمين ان نستعيذ بالله جل وعلا وأن نتوجه إليه بالدعاء في الصباح وفي المساء بأن يجنبنا الله جل وعلا وإياكم مصائب الدنيا وبلاياها وأن يحفظها إلى غير ذلك مما علم به النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه يقول الامام ابن رجب رحمه الله في هذا قال وخرج الامام احمد وابو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح أن يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي دعاء شامل يشمل جسم الانسان وحال الانسان وهذا الدعاء انما يراد به تحقيق مصالح دنيويه لهذا الانسان وايضا من حفظ الله تعالى للعبد ان ييسر له امر العباده فيؤديها العبد ميسره ويسيبه عليها لخيامه بطاعة الله جل وعلا ولا شك إن هذا التوفيق خير حفظ للعبد قال ومن حفظ الله في صباه وقوته قال ومن حفظ الله تعالى في صباه وقوته أي ومن حرص على أن يسخر حياته لطاعة الله تعالى في أيام قوته وشبابه وصباه وليس المراد هنا بالصبا يعني ما كان قبل التكليف وإنما المراد به منذ بداية التكليف فإن الله تعالى يحفظه ويسيبه وقد جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله بظله أو بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل وذكر من هؤلاء السبعة قال وشاب نشأ في طاعة الله أي منذ أن بلغ سن التكليف وهو متوجه لطاعة الله وعبادته متوجه لحفظ البطن وما حوى ولحفظ ما بين فكيه وما بين رجليه كل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى ولهذا يحفظه الله جل وعلا في دنياه وفي اخرته بل إنه ينزله في الآخرة هذه المنزل التي سمعنا قال ومن حفظ الله, حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبري وضعف قوته ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله كان بعض العلماء قد جاوز المئة سنة وهو ممتع بقوته وعقله فوذهب يوما وظبة شديدة فعوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر قال وفي عكس ذلك ان بعض السلف راى شيخا يسال الناس فقال ان هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره واما النوع الثاني من انواع حفظ الانسان لانه حفظ الله ان يحفظ الله ذريته وأولاده أجيالا بعد أجيال كل ذلك استجابة لدعوتي هذا الرجل الذي حفظ الله جل وعلا وسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ له أولاده وأحفاده وذريته وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من ذلك كما جاء في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا إذ سخر الله سبحانه وتعالى الخضر وموسى إلى أن يعيد بناء جدار كاد أن ينقض ويحفظ بهذا البناء أموال أيتام كان بعض يعني كان في هذه هذا الجدار مال لهؤلاء الأولاد وخشية من أن تمتد اليد إليه يعني إلى هذا المال أمر الله تعالى الخضر وعيسى أو موسى أن يعيد بناءه حفظا لأموال هؤلاء الأولاد ولا شك إن كثير من الناس ممن حفظ الله تعالى في حياته يكرمه الله جل وعلا فيحفظ أولاده من بعده ويسر الخير بينهم في تالف وتواد كل هذا بمن منه سبحانه وتعالى وحفظ منه لهذا الذي حفظ الله تعالى قال وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته كما قيل في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا إنهما حفظا بصلاح أبيهما قال سعيد بن المسيب لابنه لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء ان أحفظ فيك ثم تلا قوله جل وعلا وكان أبوهما صالحا، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله وعقبه وعقب عقبه وهذه الأقوال وإن كانت موقوفة او اقوال مقطوعة فان لها يعني مستند واصول واقل ما يقال فيها انها تفسير ل ما وعد الله به وما أخبر به في كتابه فهو من باب التفسير قال وقال ابن المنكدر إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولده ولده وولد ولديه بود ويرات التي حوله يعني لا لا تقتصر على الأولاد بل تشمل الحي الذي يسكن فيه إكراما منه جل وعلا لهذا الذي حفظ الله والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر قال ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال قال وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه قال كنت كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين وترك الثنتي عشرة عنزا وصيصيتها والصيصة والصيصية هي الآلة التي كانوا يغزلون بها ويفتلون بها الشعر ليصنعوا منه الحبال التي ينسجون منها الثياب والبصط وغيرها كانت تنسج بها قال ففقدت غزلها وصيصيتها فقالت يا رب انك قب منت لمن خرج في سبيلك ان تحفظ عليه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 هي الصناره التي يغزل بها او التي يغزل بيغزل بها يعني من يريد ان يغزل وينسج وينسج يقول رحمه الله فمن حفظ حبض الله حفظه الله من كل أذن قال بعض السلف من اتق الله فقد حفظ نفسه ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله الغني عنه قال ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه يعني لا يكتفي بان تحفظه الملائكة او بان يحفظ نفسه من خلال الاشتغال بالطاعة واجتناب المعاصي وعدم الدخول في هذه النواهي بل يكون في ذاته مطهرا يقول واعجب من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكرم بعض عباده فتجري على أيديهم بعض الكرامات نتيجة حفظ الله تعالى منهم نتيجة حفظهم لله سبحانه وتعالى يذكر هنا بعض القصص التي جرت بين بعض الناس وبعض الحيوانات كل ذلك حفظا <تصفيق> كل ذلك حفظا لله من الله جل وعلا لهؤلاء الذين حفظوه أورد المؤلف قصة عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بسفينة لقب بهذا لأنهم كانوا مره في بعض الغزوات وقد نزل المطر واحتاجوا إلى أن يخوضوا بعض السيول فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه حمل متاعا كثيرا على رأسه وخاض في هذا الماء إلى أن سلم ونجا وخرج فلما رؤي وهو يحمل تلك الحملات على رأسه فلقتبا بأنه سفينة لقتبا بهذا اللقب يقول هنا ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث كسر به المركب يعني لما كان في البحر وخرج إلى جزيرة فرأ الأسد قال فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق فلما أوقفه عليها يعني على الطريق جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه هكذا نقل عن سفينا والحديث كما أشار لأنه أخرجه الطبراني في كتابه الكبير وحكم على سنده بأنه صحيح وصاحاه الحاكم أي ووافقه الذهبي فيما حكم به قال ورؤيا إبراهيم بن أدهم وهو أحد علماء السلوك نائما في بستان وعنده حية في فمها نرجس فما زلت او فما زالت تذب عنه حتى استيقظ اي تمنع عنه وصول الهوام والحشرات الى ان استيقظ من نومه فكانت احد اسباب نجاته رحمه الله قال وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه كما يدخل فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان لا يرجو نفعه من أهله وغيره ممن كان يرجو نفعه من اهله وغيرهم هكذا عندكم كما قال بعض السلف اني لا اعص الله فاعرف ذلك في خلقي خادمي ودابتي ان تغير تتغير في تعاملها معه أما النوع الثاني يقول من أنواع الحفظ وهو أشرف النوعين أن يحفظ الله للعبد عبادته وطاعته حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الايمان قال بعض السلف اذا حضر الرجل الموتى او اذا حضر الرجل الموت أه؟ اذا حضر الموت يعني الرجل حال النزع يقال للملك شم رأسه فيقول الملك اجد, الملك أجد في رأسه القرآن يعني يحفظه قيل له شم قلبه قال أجد في قلبه الصيام قال شم قدمه أو قدميه قال أجد في قدميه القيام قال حفظ نفسه فحفظه الله جل وعلا ولا شك إن مثل هذه يعني الأقوال لا بد أن تنسى إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يخبر بها من يقف عليها أو يبلغ أو يعلم يعلمها أما أنها تنقل عن غير المعروفين فهذه من الأمور الغيبية التي تتوقف يتوقف قبولها على عليه على الشرع وعلى الوحي قال وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امره ان يقول عندما نامي ان قبضت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ولا شك إن هذه دعوة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكان حريصا عليهم صلى الله عليه وسلم ولذلك علمهم هذا الدعاء يدعون الله تعالى به وفيه بيان أن الله تعالى يحفظ العبد في دينه إذا ما هو حافظ على طاعة الله قال وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع فيه عدواء ولا حاسدا ولا تطع تطمع النسخة التي بين أيدينا فيها ولا تطع في عدو ولا حاسد اي لا تستجيب لا تستجيب لعدو دعوة يدعوها علي او لحاسد يحسدني والمعنى واضح ظاهر وقوله لا تطمع يعني لا تهيي لهم ما يجعلهم يطمعون في والمعنى يعني قريب قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك وكان يقول إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه حفظ الله تعالى للعبد أن يحفظ عليه دينه وأمانته وخواتم عمله وهذا النوع من الحفظ هو أشرف أنواع الحفظ أشرف من حفظ مصالح الدنيا فقط لأن حفظ مصالح الدين وحفظ الإنسان في دينه وفي طاعته وعبادته خير له في دنياه وآخرته قاله في الجملة فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود الله أو لحدوده يحفظ عليه دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها الله يعني وقد يكون كارها له الضمير في قوله كارها يعود عليه يعني يحفظه بشيء قد يكرهه الانسان الوسيله التي يحفظ الله بها قد تكون مكروهه لهذا الانسان وضرب لنا مثلا بقصة يوسف عليه السلام فإنه لما تآلب وتكالب عليه الناس امرأة العزيز ومسوة في المدينة وغيرهم يريدون حمله على السوء ويريدون حمله على الفاحشة حمضه الله بان اودعه في السجن والسجن من حيث هو مكروه لكن لما ننظر الى النتيجة نجد ان هذه النتيجة وان كان الاسلوب فيها مكروها لكن نتيجتها افضل واعظم مما لو بقي متعرضا للفتنة مما لو بقي متعرضا للفتنه ولذلك قال رب السجن أحب إلي مما مما يدعونني الي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون إيه؟ من الجاهلين ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه أنهم يعني رأوا انهم يسجنونه حتى حين قال وقال الله تعالى مبينا ان سجنه خير الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين هذا ما أراد بقوله وقد يكون كارها له يعني يكون الشخص كارها لهذه الوسيلة التي يحفظ بها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني التي جاءت في سورة الأنفال قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار ولهذا مما يحفظ الله به العباد يعني ان يهيئ لهم من يحملهم على طاعة الله ولذلك جاء في بعض الاثار ان من امتي من ايه من يصحبون الى الجنة بالسلاسل يعني يقادون كارهين الى الطاعة ويعملون الطاعة عن غير يعني رغبة لكن هذا الفعل يوصلهم الى الجنة وقال الحسن وذكر اهل المعاصي قال هانوا عليه فعصوه يعني ان اهل المعاصي هانوا عليه أي على الله بارتكابه من المعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم أي ولو كانت لهم عند الله جل وعلا مكان ومنزل بطاعتهم لعصمهم من الوقوع في هذه المعصية قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان العبد لا يهم بالامر من التجاره والاماره حتى ييسر له يعني امرها بحيث يتمكن من الدخول فيها قال فينظر الله اليه فيقول للملائله الملائكه اصرفوه عن يعني عن هذا الأمر من أمور الدنيا فإني إن يسرته له أدخلته الجاء النار قال فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل ايش ايش عندكم ايش عندك في النسخه ها في نسخه لا في نسخه سبقني يقول سبني سبقني هكذا عندكم سبقني فلان دهاني فلان يعني على ان اما ان يقول سبقني فلان مرة ومره يقول دهاني فلان يعني كأنه يتحسر على انه فاتته هذه الوظائف في الدنيا وانه كما نحس ونشعر بعض الناس يعني الله سبحانه وتعالى وجههم للطاعة والعبادة وأقرانهم وزملاؤهم تبوأوا مناصب فهو يتحسر أحيانا يقول هذا فلان زميلي وفلان قريني وفلان أنا كنت معه في الدراسة وفلان أنا كنت معه في, في الوظيفة لكن فلان يعني استمر وأنا توقفت أو فلان كذا كأنه نوع من التحسر وهو في حقيقته فضل من الله عليه لأن الله لو مكنه وصار مثل هؤلاء ربما ضيع, دنيا ودينه ربما ضيع دينه ودنياه ربما انجر وراء الدنيا وانجر وراء الأموال كدسها وجمعها ولم يقم فيها حق الله سبحانه وتعالى وهكذا في أمور الدنيا ربما تولى الإمارة إمارة الناس وقد مر بنا أنه ما من إنسان يتولى أمر ثلاثة يأتي يوم القيامة إيش وهو مغلول إلا أن يعني يرحمه الله سبحانه وتعالى ويوفقه لأن يعدل بينه فكأنه ليست أمور الدنيا كلها خير ولكن الخير في من يحفظه الله جل وعلا هذا ما قصده بقوله وقال ابن مسعود ان العبد لا يهم بالامر من التجاره والاماره حتى ييسر له فينظر الله اليه فيقول للملائكه تصرفوه عنه فاني ان يسرته له ادخلته النار لان الله سبحانه وتعالى علم وقد قدر له الخير ولذلك يقدر له سبل الخير فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يعني يتشاء من حالته التي هو عليها يقول سبقني فلان دهاني فلان وما هو الا فضل الله عز وجل لحقه حيث صرفه عن هذه الدنيا قال وخرجه الطبراني من حديث انس يعني, يعني ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يقول الله عز وجل يعني ان هذا الحديث حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي يقول الله عز وجل ان من عبادي من لا يصلح ايمانه, لا يصلح إيمانه الا الفقر ان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الفقر وان بسطت عليه افسده ذلك اي يعني لو اغنيته لافسده الغنى فالفقر اصلح له وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الغنى ولو افقرته لافسده ذلك اي لا الفقر عليه ايمانه وان من عبادي من لا, يصلح من لا يصلح إيمانه من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يطلب بابا من العبادة وان من عبادي من يطلب بابا من العباده فاكفه عنه لكي لا يدخله العجب او لكي لا يدخله العجب يعني لو توغل في هذا الباب وبرز فيه ربما دخل عليه الرياء واذا دخل الرياء في عمل احبطه وابطله إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير يعني أنا الذي إيه؟ أدبر عبادي أي أهيئهم وأسيرهم بما يص يصلحهم ولذلك على الإنسان كل واحد أن يرضى بما قدر الله تعالى له وقضى وليعلم أن ما قضى الله له وقدر هو خير له ولهذا لو يعلم الناس يعني ما في الغيب لرضوا بالواقع لرضوا بالواقع وهذا كله من حفظ الله سبحانه وتعالى على الإيه en